Mmm. Mm mmm. Mmm. Mmm. -hmm. Mm -hmm. من دونك انصك ما صك بابا رب طيبة ومكة في جود جودة انت بهي الحقكشة ما يوم بابا دود رجيسك اهلا من باب الناس من دونك انصك ما صك بابا رب طيبة في جود جودة انت بهي شك ما يوم بابا دود رجي صك ارفع يديك وقدمك الباب ينفك ما خاب من يدعي من دون شك الخلق لو مره فتح بابها بدي يوم من قدمة وجهك تصرك لا من كررت الطلب صافاتك خطر أنت تقول الخادم الجمدة ك حتى من الحاحك ورجواك تفتح وتقول بعلى الصوت يا ناس فاك و رجيه مالك يغضب على اللي ما دعاه يضكه لمن همك في خفا خافقك داك دعواته لللي عنك تفكه يالله كل الكون يا خالق لحظات دكة هيئ لنا من جود جودك وبارك واجعل لنا في وجهة الخير سكة لمن باب الناس من دونك انصك ما صك باب رب طبا ومكة في جودك Hakkık şekl ma gün bebe